إِنَّ الْإِنسَانَ <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ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 وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ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 فَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَبَلَكَ مُخْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم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 أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِيدَهُمْ دُعَائِي إلَّا فِرَاراً وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَرْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَس ترشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلن أنت لهم وأسرت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إن هو كان رفعا يرسل السماء عليكم مدرارا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 ومكروا مكرن كبارا، وقالوا لا تذر نآليها تكم ولا تذر وَلَا سواعا ولا وَلَا ولا يووس ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أضرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب